Dios me duro, hay يوجيه وينتصر ويوم ينفطر هاذي أولا الدعوة من الله من عبادة ياصل الدعوة من يسول جميع multimassb Луд er med ja gruppe med herre توي جاء على كلمه التوحيد بين القانوني وبين الايمان احنا عندنا ضروره وعندنا اهو انت تعال Ja, hvor er det var, at du har hållet, og at du har hållet,